بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود كتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود